والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والسهداء عند ربهم لهم أجرهم ونوههم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مخفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ولضوان